وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنان هديه وهو يفعره قال بسم الله والله أكبر هذا الذكر وارد ومندوب عند كل نحر وعند كل ذبح ابن عمر إذا أراد أن يضرب في اللبة لينحر قال إيش بسم الله والله أكبر لاحظي يا إخوان بعض العام يقول بسم الله الرحمن الرحيم رحمن رحيم وانت بتزك روحها لما رحمن الرحيم ما ترحمها يا أخ. كيف رحمن الرحيم وانت السكين في يدك على رغباته وقل رحمن الرحيم يعني شيء متغاير مع العقل لكن العوام على بركه البسمله وعلى كذا لا الفطنة والسنة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولماذا اختار رسول الله هذين اللفظين نحن نعلم جميعا أن الشاة إذا ماتت هل نأكلها لا حرمت عليكم الميت إذا جاء الشاة وجاء مشرك وثني ونحرها وذبح وأراق الدم اللي أنتو عايزين تريقوه وشاكك ولا تاكل مما لم يذكر عليه اسم الله لو جاء الوطن وقال لله للعزى لهبل يكون الامر هنا ايه مما اهل به اش لغير الله فانه فصل فاذا ذبح غير المسلم ولم يسم الله او سمى اهل إيه بغير الله كل ذلك حرام لماذا يأتي المسلم ويقول بسم الله الله أكبر أولا بسم الله هذه الشات أو الناقة أو البقرة ملك لمن من الذي خلقها ورزقها أمطر إليها السماء وأنبت إليها الأرض ورباها وسملها لك من الذي دللها لك ومن لكك هي لله أنت عبد لله ويا مخلوقة لله وتعلمون قضية البعير مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل. لا نروح علينا الموضوع فلما كانت البهيمة ملكا لله ومخلوقة من خلقه وانت عبد من عباده أردت أن تأخذ ملكا لله تستأذن فيه مين ها صاحبه صحيح وهو لله تاخذ بهيمة خلقها الله وغزقها وتقول باسم عيسى ولا باسم حسن ولا محمد ولا حسين هو عيسى ولا محمد ولا حسن ولا حسين هم اللي خلقوها ولا أنبذلها المطر ولا أنبتوا لها النبات ولا نموها هذه تنمية تقول الليات والعزة هم كانوا خلق الها مع الله شو أكان مع الله في ملكه لا إذن تستأذن خالقها باسمك يا ربي تقول بسم الله اعتدي عليها بسم الله استبيحها كان تقول عن اذنك يا ربي ايدا لي يا الله والله قد اذن لك اذا سميت اسمه ولا تأكل مما لم يش يذكر اسم الله على فاذا ذكر اسم الله هذا هو الاذن ثم والله اكبر لماذا؟ انت يا الانسان الضعيف تيجي وتقدر على هذه البدن التي قدك خمسين مرة وتطعنها بالحربة في لبتها حتى تخرج من كتفها قدرت عليها؟ الله اكبر عليك منك عليها اذا تستشعر عظمة الله وتستشعر نعمة الله عليك فلا تعتدي إلا بإذن من الله فتسمي الله عليها إذن من سمى غير اسم الله فهو معتد وذبيحته ميتة إذن من لم يذكر اسم الله فهو معتد لأنه لم يستاذن ولكن إذا نسي هذا شيء آخر إذا نسي المسلم يكفيه اسمه لكن يتعمد أو يعتدي لا إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول بسم الله لأنها كل لله والله أكبر لأن الله أكبر منه على هذه البدنه يستشعر عظمة الله وكبرياءه سبحانه جل جلاله